يض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء ذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس الفرين ولن يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنْكَمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ